Shendi Weaves بسعر السوق انا هبيعكم بكل هدوء ولازم ليكو اصحى وفوق ومش اسكت على حق الي اي مخلوق هبيع قرسيت وهعرضكم بسعر بسيط عملت على الخايم تخفيت ماهولي شاري امثالكم دايب اعبيد بلا عشرة حب بلا واجع قلب خلصنا وقفنا وحسينا يا اخوات بركنوا على دم وبنكم هبنا من ليرة كنت بالمعزقللت عملي ببص لقتك ذهب عيني مش في عينكم ضحكتكم ضع على الأرض سعيد ما اشتري بالغلف ابضعت الفدى كل اللي يكسبه يكسني كنت بحبكم نحتكم ولا واحد فيكم عطام ببلاش وما تضقش دولت او باش وقتلك فور سايد باون فاتسيباك عملت عروض تعالى وبص عالمعروض هتاخدنا اللي وعلي حقود وما تطورش عالطايب ده مش موجود من غيرت تكلفة بالهنة والشفاء العش والملح اللي اتاتي ويالي بتهلع و لبس الجدع انا مش حلوة علي واكدل المساكن دانتم تعبن والطيب منكم يتاكد دا دانجا دا دعمت كرهت شامت تعبت وعمل اهلي مشاكد دا اعمل خصومات في التصفيات ومادور على حد شريكو كاين اللي البيع والسعر فظيع وماحدش راضي يدفع فيكو وعمل كل علي معاك